أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية وأزلفت الجنة وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَطِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فكبكبوا فيها هم والغعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق العبيب فما لنا من شافعين ولا